الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيع بينهم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 وَإِنَّ ٱلَّذِينَ مِن بَعْضِهِمْ أَوْلِيَآءُ وَبَعْضٌ ۚ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ هَٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ